নবজি বললেন তোমার বাবা তার মানে চার ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ পঁচাত্তর যায় মায়ের দিকে এবং যায় বাবার দিকে। গোল্ড মেডেল সিলভার মেডেল এবং ব্রোঞ্জ মেডেলটাও মা পাচ্ছেন বাবাকে শান্তন পুরস্কারটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে এটা সুনানিতে উল্লেখ করা আছে কিতাবুল জিহাদ অধ্যায় নম্বর ৬ হাদিস নম্বর তিন বলছেন জান্নাত তোমার মায়ের পায়ের নিচে নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যানিটি Oh الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك به. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة you know, ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى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 Have I mean you done? I said I want...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 সুবহানাল্লাহু ওয়া বিহামদিহি রাব্বানা اجدنا الصراط المستقيم صراط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 من المناذرين وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافر لما تعملون الله الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سلام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 थ जापर्हान आल्ला सकाल सार्लादे कुरान चूड़ान बार्ता महा, भिश्यर, महा भिश्यर।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 शाइाबुर रहमान मदानर आसून कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस سراط الذي يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنهم كان من المفسدين ونريد أن على للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونريدهم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 ولا انت عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او لا يشعرون واصبح فؤاد ام من سفارغا ان كادت نبذ به لهنا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين الله فَنَعَلَيْهِ الْمَرْضَعَةُ مِنْ طِبْلٍ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّ لَكُمْ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّ لَكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَي تَقَرَّ عينها شدّه واستوى آتيناه حكمه وعلم وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة على حين وفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من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 قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبضش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى, قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلون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 مهما توافرت له سبل الراحة والمعيشة فلن يجد لذة الحياة وطيب العيش إلا إذا وثق صلته بالله وعلق قلبه به وتمسك بدينه واعتز به وأقام الصلاة ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد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 पदचिह मुक्त दान कर रेखे स्रष्टा जीवनित करते हैं प्लीज टी जरो टू फोर वाइन टू पाउंड नंबर जीरो जिनो डबल वन थ्री टू थ्री जिरो टू इस डलर अकाउंट नंबर जरोो डबल वान थ्री टू थ्री जिरो थ्री टा पाठ मेल करूटम रेट पीस टी